ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون كل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين كل من ما في السماوات والأرض كل الله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 قل أَغْيَرَ اللَّهِ أَتَكْذَبُ وَلِيًّا فَأَطْرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُل إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَصْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُل إِنِّي أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير كل أي شيء أكبر شهاده كل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ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 وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليسنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين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 فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت عسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله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 والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات ميَشَ إلَّا هُوَ يُضِلِّهُ وَمَيَّشَ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ كُلَّ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عذاب الله أو أتتكم الساعة اغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تُدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ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 بأسنا تضرع ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.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 كلا لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان تتبعوا الا ما يوحى الي قل هل يستوي الأعمى والبصير فَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنذِرْ بِالَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ أَن يُحْشَرُوْا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّنْ دُوْنِي وَلِيٌّ وَلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ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 وكذلك فتن بعض ببعض اللي يقولون أهؤلاء إما الله علينا من بيننا فليس الله بأعلم بالشاكرين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 قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله كلا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُصُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ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 قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ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 أُضْرِ كيف نُصَرِّفُ الآيات لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍّ وَسُوَفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَبِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقَوْدِ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراهم من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين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 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْ اللَّيْلِ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قال لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَر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 نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا لَهُ إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل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 وإسماعيل ولياس ويونس ولوط وكلن تضلنا على العالمين ومن آبائهم وذريةهم وإخوانهم وجت بينهم وهديناهم إلى شراط مستقيم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 فَإِنَّكَ فَرْبَهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُؤُلَاءَكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُدَاهُمْ قَدْ تَذِهِ كُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وَعَلَّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوهُ أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ جَرَّنَّ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أنزلناه مبارك Sudikul yang di bina kedua-duanya, dan mereka yang menghantar ummat Qur'an dan orang-orang sekitarnya, dan orang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 والملائكة باسطؤ أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجذون عذاب الهون اليوم تجذون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتموا فرادا ولقد جئتموا فرادا كما خلقناكم أول مرة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 أَلَمْ نَسْمَأَ إِمَّا أَنْ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبْبًا مُتَرَابِبًا وَمِنَ النَّخْلِ ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انذروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخفير قد جاء. لكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليكونوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين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 Walau anak-nasilna ialah malaikat, dan kami berbicara kepada mereka, dan kami mengetuai mereka dalam segala sesuatu sebelum mereka, mereka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 Falah tak kau nna min al mumtariin, wta mat kalimat Rabbu ka sedequ, adil al وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِكَ 118. 119. 110. 111. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. Wahai kamu! Aalaa tak kulu mina dzukir asma Allahi alaihi, wadif al-sallakum, maahram alaihim, illa maat turum alaihi. Wainna kathir allayudzillun baihwaaih bighir il. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَةِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجِزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنما لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلا أولئه إيم ليجادلوكم وإن أطعتمهم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 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُمِنَ عَدْتَ نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ أُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ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 وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي بما كانوا يعملون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 ايَ شَأْ يَذْهَبُكُمْ ويستخلف مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا آتَاكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُعَدُّونَ لَآتٍ وَمَا قاوموا اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله من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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليُرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون Waqaluhadhi an'am wa harthun hijrillaa yutamuhaa illa man nshau bi zammim wa وَأَنَّ عَامٌ حُرِّمَتْ ضُوَرُهُ وَأَنَّ عَامٌ لَا يَذْكُرُ نَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 Innuh hakimul alim. Qad khasir al-ladin qatalu awladhum sifah biqiyir almiu. Warhamu ma rizqhumu Allah iftiraan. Qad dzalul. Wa ma kano muhtadi. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله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 قل آذَكَرَينِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَينِ أَمْ مَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَينِ نَبِّئُونِ بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ومن الإبن اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين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 كلا أدل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا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 وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظورهما أو الحرايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيب وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الختاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وَهُدَى وَرَحْمَةَ اللَّه علَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّي نُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ akan kau katakan, Inilah yang Allah turunkan kepada kita dari dua kalimat sebelum kita, dan kita telah belajar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 سَنَجِزِ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوَءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَوْضُرُونَ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ Yoma يأتي baju ayat Rabbu, kala yang fag nafsa imanuha, lmtakun amanat min qabil atau kesabat fi imannya, kira kuli taziru, inna mu taziru,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 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا Takkan mina al-Mushrikin. Qul innasalati wa nusuki wa mahiyay wa mamatilillahi Rabbil alamin. La sharik lahuhu. Wabidzalik aumirtu wa قل أغير الله أبغير رب وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر أزرة الزرة أخرى ثم إلى ربكم مرجكم فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْلَفُونَ وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات الليبل وكم في ما أتاكم إن ربك سريع الإجابة وإنه لغفور رحيم